بسم الله الرحمن الرحيم الان اسلام ميم را تلك ايات الكتاب والذين انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثرن لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد تغونها ثم استوى على العرش وسفر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى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 يرشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يَسْقِي مَاءً وَاحِدًا يَسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لقوم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 عَسِيَ عَلَاؤُهُم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ تُنذِرُ ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنفا وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ثواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بِاللَّيْلِ وَسَارِبٍ بِنَهَاءٍ لَهُ مُعْتَقِبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرتله وما لهم الذي يُركُم البَر قَخَوْثَم وَقَمَعَم وَيُاشِ السَّحابَ الصق وَيُسَد بِحُر الرادُ بِحَمب وَمَلائِكَةُ مِنْهِي فَته وَيُسِلُ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 إلا كباسط كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو, هو بذالغه وما دعاء الكافرين في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض قرعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل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 سالت اوديه بقدرها فحتملت السيل زبد الرابيا ومن ما ينقذون عليه في النار بتغاه اهل يتيم او متاعا زبد مثل كَذَلِكَ يَبْطْرِبُ وهُ الحَقْ قَوَبَاقِل فَأَمَّا الزَبَدُ فَيَذهَبُ دُفَ آ وَأَمَّا ماَاَ فَعْنَّ سَفَيَم قُثُ فيِي الأأَبْ كَذَلِكَ يَبْضْربُ وهُ أَمْفَ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 الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إن مَا يَتَذَكَّرُهُ الْأَلْبَابُ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهَ م وَيَغْْشَونَ غََّهُ وَيَقافُونَسُأَْحِسَد وََّذينَ صدَعُ بَتِ غَ أَجهِ رَبّهم وَأَقَابُ الصَّلَاتَ وَأَن فَقُ وَأَن فَقُ مِمَّا غَزَقنَاهُم صِغْو وَعَلَانِيَةً وَيَدَرَؤُونَ بِالْحَسَمَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقَبَ التَّارِ جَنَّاتُ عَدَنٍ يَدَقُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام بِمَا بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من تاقيه ويقطرون ما امر الله به اي يوصل ويفسدون في الارض ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الد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 عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله سطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يقوبا لهم كَذَلِكَ مآد كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قَدَلِهَا أُمَمُ لِتَدل وَعَلَهمُ الذي أَوْ حَنَ إلَ لتَدّ وَعَلَهِمَُّ أَوْ حَنَا إلَكَ وَهُمْ يَكفُونَ بِرحم قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجمال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى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 بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْ عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم بِمَا بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يدلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم الله من واق مثل الجنة التي ويد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها بائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وَأَعْتَدَ الْكَافِرِينَ نَارٌ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنِّي إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أبع وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بَدَمَاكَ أَكَ منِنَ العلمِ مَا لََ منَِوْوائ وَل وَل وَاق وَل قَدَ أَوْ سَلنا غُسُولًا يُم قَدَلِكَ وَجَعَمَا لَهُم أَزوَاجَوم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 وَإِم مَا لورِيًاَّكَطَع وََّذينَ عدُم أَونَ توَوَتفَيَك أَونَ توَوَت فَيَكَ فَإِن مَا عَلَكَ البَلَ وَعَلَنَ الحِسد أَلَ ما نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب قَدَرُ لَهُمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَفَّارُ لِمَنْ عُقِبَ الدَّار وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ